القرآن الذكر بل للذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن ولا حين مناص وعجب أجاهم مذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب واضطل قل منهم أمشوا صبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في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 فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب حتى توارت بالحجاب ردوها علي فتفق مسحا بالسوق والأعناق ولقد فتنا, فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال ربي اغفر لي وهبني ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء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 وخذ بيدك ضغفا فاضرب به ولا تحنف إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي والأبصار إن أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار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 أَطِيْن فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ مَجْمُوعِينَ إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ الْعَالِينَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ قَالَ فَخُرْجٌّ مِّنْهَا فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين قال ربي فأظهرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المُظهرين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لا أُغْوِي أنهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقول لأملا أن جهنم منك ومما تبعك منهم أجمعين قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين